سيره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أَرَادَ بكم ضرا أَوْ أَرَادَ بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل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 وَإِن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج وَلَا على الْأَعْرَجِ حرج ولا على المريض حرج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 ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار